اعوذ الله من الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم I'm find I don't know God, there was killer. All oh. Ja, Don't you all? والذين يؤمنون بِالْأَنْفُسِ Dit is All right. Thank you. Ah um. Yeah. لفضيله <تصفيق> الدكتور تقون توا بين كل ولقد جئتمون أفضل The word of God is the word Oh! Ah. One. <laughs> And he one والمنن لا لقوم لقومي <تصفيق> خوه الذي och MUZIEK. bye